فشل كل تلك المؤامرات وتحطمت على صخرة المجاهدين وازداد المجاهدون توحدا وهب الأبطال من كل القبائل تحركهم العقيدة الصافية كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى الرجال تفليها كالجبل عزو تليت عزوى من جروح غينون طيبنا السجاية فاضينا الفعل فالصبر والعزيمة كم بانوا من صروح ارفع الراح حصل حصل موسيقى استطاع المجاهدون ولله الحمد صد الحملة العسكرية التي حاولت اقتحام المنازل وارادت القبض على الاخ المجاهد عايض الشبواني وبعد معركة استمرت لاكثر من ست ساعات تم فيها تدمير واعطاب خمس دبابات وقتل ضابط وعدد من الجنود وجرح آخرين وغنيمة شاحنات عسكرية محملة بالسلاح والعتاد وأسر سبعة جنود وضرب القصر الجمهوري بداخل المجمع الحكومي بالأسلحة الرشاشة وقذائف الاربيجي أثناء تواجد وكيل جهاز الأمن القومي وقد أصيب أحد المجاهدين إصابة طفيفة ثم تماثل للشفاء ولله الحمد يا عزك وترى كل يذل صوح من حكى لك مثل لي قال مثل من الماكر والخيانة من صفات الثعل والحرارة الأصيلة فالثريات الوح لو صف لك زمانك ما يدوم العسل الله اللي يدومه غيري وجهها غياء